دول آمر من عليه لانه ليس من اهل الابادات في خلاف الماء هذا بناء على الله ان ليس ما دليل هذه والله ان كانوا وكانها قابله لذلك من ليل الى نهار على ان هذا كله لوقت ولاينه تمامها كلها عليله لزاده الثقي الا ليله العيد كلها ناقص وقتني وقوف غينا وقربي على المكان وهو احد ومعنى ان تؤدي الى انا غير وحدنا ونعوي ذلك النوع المحدد لكونه الى فلا يتم حجه لأن الهجة نضفقه الوقوف أن يكون محرمًا. فإن الله تخذ العربة ولا لحظة. وهو محرم فقد تم حجه حتى الجاهل أنها عرخة. ينظر بها وهو لا يريد أنها عرخة ولكنه جاهل بها. جديد الجاهل أنها عرخة هذا الحديث. وهذه روة من ربك. فإنه نكره أنه تجول روابه عرضا ورقى على كل هذا المرار بالحذر عن أخي إبنال الدنال فإن على كل هذا المرار من التي هي الدنال في عرضا. يقول أسيسر من جبال الطلب اكلت راحلتي واتعدت نفسي اكلت راحلتي يقول ما تبعث من حبل فان من خلال عرفتي الا وقفت عليه بهذه ما قال لهم رسول الله لابد ان تعرف انها عرفه بل اجعل عرفه اجعل جاحلا وهكذا لو مرض بها وهو نحن محرم ولكن في سياره مثلا او نحو ذلك فانه حصل بعرفه بوسطها وهو احزم فيكون بذلك حجه اما اذا وقف بها وهو غير اهل يعني غير محرم او مثلا تكران لأنه هافل للعاكد، التكرار راقب للعاكد، وهكذا المغنى عليه. راقب للعاكد، ليس كل ناكد، فإن النائم، النائم يدخل في قاوة لفلال التكرار والفلال المغنى عليه. فإذا نظر بهذا الله تكراراً أو مضمن عليه. فلا يتم حجه بذلك وعينها مهداً لا مجال يكون مهدماً ولو نائماً أو جاهلا أنها عرباً أو ناعزاً مثلاً يتم بذلك حجها بجوافة حوالاً قليلاً ولكن عرفنا أن ذنة الوقوف بها زمن الوقوف هذا يوم بعد الزوال الى عروم الثلس ولو وقف الناس كلهم او كلهم في الناس قريلا في اليوم الثاني او العاشر خطر اجزائهم نص عليهنا لانه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القباط وهل هو يوم عرفه باطلا فيه خلاف في مذهب احمد قال الشيخ تقي الدين ورجح أنه يوم عرفه باطلا وظاهرا وإن, وإن فعل ذلك يفره قليل منهم فاتهم الحج لتفريقهم وقد ان أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لهبار الاسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر ما حدثك؟ قال حسبت أن اليوم عرفه فلن يعذر بذلك رواه الاسود لو الناس الحجاج كلهم ووقفوا بيون الشام جارها اجزعها أو ما وقف هذا اليوم الثالثه الا جزء قليل منها الجمهور وقفوا في الثامنه وهكذا لو اخطاوا وقفوا في اليوم العاشر اجزعهم ورد في ذلك الحديث احد قوله في حديثهم عائشه لذلك لكم يوم ترسرون وأرهاكم يوم ترسرون فاليوم هذا <تقدم> أن اليوم التعزق هو يوم النحر ويضعوا كلهم أجدهم ذلك عن يوم النحر وهي وذلك لأنهم بذلك لأنهم يجدهم فهي تجزموا بأن هذا اليوم هو يوم سهرقا لأنه يوم الآخر هذا الآخر لكنه يوم لو استفقوا في غير نفس <تصفيق> يوم أفتر اليوم الثالث أو اليوم الثالث والثالث الثالث والثالث ذلك يضركم يوم تغترون وارهاكم يوم تغترون ومين يكن الخنجر يوم يحج الناس اما اذا كان المخطي نهرا قليلا فانهم لا يغررون لهذا القبيل الذي سننا كفته احباء ذكر انه قادم من الشام وأنهم أحطأوا من حساس فظنوا اليوم العاشر هو اليوم الحادي عشر قدموا اليوم العاشر يرتفعونها اليوم التاسع ولما قدموا طعلناهم عمر قالوا احطأتم فاتكم من حجر وأمرهم من حصل عليه رواد أن يتهللوا بهم الله قال يا حجه لوكله لا يعلم ولا يعلم انما تكن في دعوه الى بها ان جاء ذات الحجه في وقت يوم غمره ولو انه مخطئون ولكن في هذه القسم توافق الاثاب لقوله تعالى وليطروح بالبيت الاخير وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت حاولت خطيه في بنت خيال بعدما اصابت قالت فركبت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احادثتنا هي قلت يا رسول الله انها قد اصابت وطافت في البيت ثم حاضت بعد اصابه قال فكان اذا مستفق عليه فدل على ان هذا الطواف لا بد منه وأنه حادث مما لم يكن به وقتهم من نفره النحر من وقف وإلا فبعد الوقوف لوجود المبيت بالنفره الى بعد نفق الى بعد نفق ولا حد لاخره وفعله يوم النحر اقبل بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر مستفق عليه هذا يكون الثالث وهو الطواب. وأنك الثالث أن على الغالث مثلا هسوء طواب. فلذا إذا كان معرجا أو كان قادما. أما إذا كان متنظرا هم مهاجرا وهم متنسرا فأليه طواب الغنغة ويكفي عن طواب الغنغة وعليه عن طواب الغنغة وطواب الحج. الذي هو الإخاظة وعليه طوافر كل نور وجعب هذا الطواف الذي هو طواف الإخاظة روكم لا يتم الحجير لنابنا دليل هذه الآية في سورة الحج ثم من يطلو تخذهم ويوفر نورهم ويطوفوا من لئة الرسيق فسر التطوه بأنه طواف الإخاظة كي سمنا طوافة لكونه الله لقومه إذا إذا أخذت للعرقات لأنه العبودة وعلي من وقوع طلع. في العرقات إذا هذه الغابة هي الرجوع أخذوا يعني رجعوا إلى لنا أيدخل وضعه لنحور وضعه لنفس ليلة النحر هذا هو المشهور عند يُعَنْدِ ولكن يُذَلُّهُ أن يُعَخِرَهُ إلى يوم النحر إلى بعد طلوع الشمس لنسبة للأخوة. وذلك يجعل الأخوة يتأكد حتى أن لا يُعَخِرُ الْيَنْغَةِ حتى تَطلع الشمس من يقوم <تصفيق> بها <تصفيق> <تصفيق> لا يعلم قبل كل فيه وهم أقول أننا الغنيه قبل كل عشان فيه البعالة. ولهذا الغنيه يعقبه والطوار. إذا رمه أزعبه وطعبه فيكون رسولي يقرأ. فالغاية الطوار بعد كل عشان فيه يوم النحر كله في العود أوله عند المقاعي ينصر ليله النحوية. هو بقية الليلة كله ما قل له. في يوم النحر ويوم السبيلية. وما بعدها إبت إلى آخر الشهر أو إذا ما لا نهاية له. يقولون إنه لا نهاية لوقته. انه لو اخره شهرا او فإنهم فانه لا يموت وقتها وان كان اذا انتفلا لو انما يقول لا إن يؤخر الا اربعه ايام او النحر ايام تفل فلا يؤخر عن الاربعه ويظهر ان يقول لا وان يؤخره الى اخر الحجه الى ثلاثين الحجه ومن هذا ان له ان ياخره ويشكره ما زلنا انه الجهل والسنه ولا ياتي اليه ليوم منكم ولا بد انه كما سمعنا من لم يطوف طواغر ردان طواغر الاضابه لن يتم حجمه ولا يحن له وفق النساء الا زاد هذا الطواغر ولا نستعين ان يكون فليه يتم الحق. فظل هر من يكون في يستخدمهم. فيما يستخدم الحرق أو التخصير والغني. وليه من الله كان عليهم نادوا طواعد أو سكار أو صدقة وليطوفوا بالذيس العتيق. وثني الذيس عتيقا لأنه عشير كن يعني قديم فالرزق او اذن لانه اغنى ما كما في قومه ان اول باي الناس لا الذي ذكر بارك الله في العالمين ولا تخرج الحائض حتى تقول كما قال الله عليه الصلاة في لما ذكروا أنها حاضط وأنها لم تكن قد أغاضط قال أحادي فلما ذكروا لها أنها قد أغاضط انسانها لأن تخرج ويستطع نعطلها بالمجاعة فهذا دليل العقيد الرابع السعي بين الصفا والمروى بقول عائشة رضي الله تعالى عنها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون سعني بين الصفا والمروى فكانت سنة فلعمري ما أسم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروى رواه مسلم ولحديث اسعى فإن الله كتب عليكم السعي رواه أحمد وابن ماجه السعي يسنّا يسنّا طواعًا ويسنّا سارية الله طواعًا لقوله لا جناح عليه يطوى علينا وسنّه نبيار النبي عليه سعيًا والسلام إشْرَعْ بِنَنْ اللَّهَ كَسَرَ عَلَيْكُمُ السَّاعِ الْهَادِ السَّاعِ الْهَادِ السَّاعِ الْهَادِ السَّاعِ الْهَادِ السَّاعِ الْهَادِ لا يتم من نسخ للعبس. رطل بالحج ورطل بالعُّلّة. سرعة الأتواق. دليلهم أولاً أن الله أجعلهم من شعائر الله. إنه الصلاة والمروة من شعائر الله. ولتك أن كل ما هو من شعائر الله فله أمان فلا بد أن نعمل في هذا النشر في هذه الشعائر. العوده من شعائر الله وبها عمل وبنا من شعائر الله وبها عمل والزلزله من شعائر الله وبها عمل وكذلك الجمرات من شعائر الله وبها عمل وكذلك الاصطغاء المره من شعائر الله للارض ان يغنى فيهما عمل وهو هذا السعيد <تصفيق> فاذا قلت الله تعالى ما اقبله وانما نهجناها عن من سعى يقول اذا نهجناها علي ان يطوف اذا نهى منعناها الحرج لا حرج عليكم اذا قلتم لن يطوفوا لن تطوفوا بل قال لا حرج عليكم ان تفطر كأن أنا اننا لا حرج ان تفطروا ما ان تفطروا لكن الآية نزلت على كذب وهو ان اهل الجاهليه يسعون بين الصلاه والمراه لان صنمين عليهما فان صلى عليهما صنمين هما اساءهم ولائله فلما جاء الاسلام تحرج وقالوا لا خذ من بين الصلاه والمراه فكذل فلا بائدة الإسعى ما داما أن الأغنام قد ضغلت فقال الله لا جنه عليكم الإسعى لا تتحضجوا الإسعى ولا تتركوه قوبا من, من الأجن ولا تتركوه <تصفيق> إلى هاتنوه فإنهم من شعائل الله فلا جنه عليكم ولا سببه يعني سبب شرعيته مرد أخي هديه من رباس سلطة هاجة عم إبراهيم وإسماعيل فأن هذا الماء نريد الماء من العاطشة وعطشنا فجهبت فتطلعه وجد سلطة فصائدت عليه فلم تقع ثم نزلت وسعت حتى وصلت إلى ورقه تطلع فلم تضع ثم رجعت الى الصباح حتى زارت ذلك الشفاه قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اجل ذلك شرع الناس بينهم يعني يا ايها الذكرى امي اسماعيل ان هذه بقيت مشاعر حتى يتذكر الناس هذه الذكريات اللي أسدره هو اللي يستغيبه ويخدها يعني قول إلا أن يحمد غيره أن السعر يرقل وهناك من يقرأ إنه راجب من برد دم بل هناك من يقول إنه سنع ولكن القول الذي سعيد عن عبد الله عن كرم عن قول إن كتب عليكم السعر والتالي ان يشاق لله ان أن كان طواهذه الطرق واجباته فجره وقيل التم لان طواف الوداع واجب على كل من اراد الخروج من مكه الاول الاحرام من ميقات لما تقدم والثاني الوصول الى الغروب لمن وقف نهارا لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف الى الغروب وقد قال خذوا عني مناسككم راجنا كان وهي الأغنان التي إذا فرج واحدا منها ما بطل حجه لكن عليه دام الجدران من هذه الأغنان سبعة وزال على أمر ستة عباس قطط وردعه قال لأنه إنما يلزم من يريد أن يحفظ أما منا قام بمسكة لردعه إذا هكت الآغاق تكون سنعة وإذا هكت تكون ستة. أولها التحرام من النقاط. يعني إن كان من آن الآغاق فيرحل من, من النقاط الذي معضله. هذا إذا كان معرضا أو قادلا فإن عليه أن يحرم من الميقات. من ذح لم يزيد يحرم هذا معرضا أو قادلا وتجاوز الميقات. ما أعرم إلا بعد أن تجاوزه فإن عليه داما حيث أنه ترك واجبا والله الإحرام من الميقات. لما يكون متمرًا متمسعًا فإنه يحرم بالعمرة من الميقات فإذا أخذ بذلك ذلك عليه زم جمرانًا في عمرته سواء كانت عمرة تنتعًا أو عمرة مستقلة وعلى هذا المتمسع ميقاته بالعمرة من الميقات الواقع ويحضرونها بالحج من النكة لأنه يحضرون بالحج من أي مرض كان فيه في النكة ولا في ميناء المثلثة هو إذا انتهوا من علوتهم باقوا محذلين إلى اليوم السامن ثم يحذلون يقاسون ذلك إذن خيامهم ومساكنهم أو غلوسهم كانوا من اهل مكه فليحجمون من ذلك المكان نعرف ان هناك من يتجاوز الميقات لتخليطه فلا يسقط عندهم الجبراء لذلك يحصل كثيرا لمن يأتون من الطائرات ينزلون بجدة أو من البواحد ينزلون بجدة يأتون من اليمن ولا يحرمون إلا من جدة لقد ياوزون النقاط قد هذا هو وهو يلان لن يأتون من الطائرة من الزياء مثلا أو من المشرك كله وينزلون في جدة سواهم بذيابهم ويروا محرمين ولا ناوين فينزلون هم يحرمون من جدة وهذا حصى أنه انهم تجاوزوا الميقات قبل أن يحرموا كراء بأمرة أو بحجة إذ لمهم دعموا جبران ولو أحرموا هم الطائرة جوانوا بهيابهم إنها قد أحرامهم ويكون على أحدهم جاء فدية لبس التي هي فيها مثلا هتائية ولذي التغطية التي كانت طلعت التي هي ثلاثة واثنين عام ستين مزاحي. ورجلها إن من تجاوز النقاط كان لا يحد من عليه دمو في الغراس. هذا هو الواجب الأول. الواجب الثاني الوقوف بعرض سائل الليل من الوقوف نهارا. دليل هو ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف نهارانا وان يغسل حتى غابت الشمس وغاب القرص لجم الشمس ثم حصره وهو يقول خذوا عني مناسككم فدل على ان الوقوف الى الليل واجب اما من وقف ليلا فلم يات الا بعدما انتهى النهار فانه لم وقف ليلا هقط سنه الجوع شاروخه الثالث المبيت ولك النحل المزدلفه الى بعد نصف الليل لانه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتاخذوا عني مناسككم وعن ابن رضي الله تعالى عنهما قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفه آري من ذرية إلى منا. مستفق عليه. وعن عاشرة رضي الله تعالى تعالى عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ريدة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم اصابت الله أبو داود. تجلها رنا في الجلجلها. اللهم أصل إنها ركى. فزارهم يدعهم واجبا وزارهم يدعهم سنه الذين قالوا انه ركن قالوا ان الله تعالى امر به فقال تعالى فاذا اغضبتم من غضبات لاذكروا الله عند المشغل الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله للمضلين ثم أليه. من حيث أغراض الناس. إذا أمر بالذكر عند المشعر الحرام وذكر يكون للنسان ويكون للأرآل فإيقامة الصلاة به تكون ذكرا وكذلك مضوره مذنبئا التنبية به تكون ذكرا واجراء به يكون ذكرا. فلكم الله عند المشعر الحرام المجرى الحرام هو الجبل الذي يسمى قدره الذي بمجدرها. ومرأة بمعرضه مجدرهة كلها التي تسمى جمع. تصريت جمعا لأن الناس يجتمعون بها إلى عذاب ومن عرضتها كلها مجروا بيام الجمعين بتسليها. تسمى جمعا تسمى مزدلها تسمى النصارى الحرام للايه وتسمى جمعا وقيل انها مراد بقوله سؤالا فما شرطنا به جمعا فان كان ذات سر اخر فالخاطر ان عند الإمام أحمد ان النبي يكفي واجب وليس ذو ويستدل بانه عليه الصلاه والسلام رخص ليسافيه اخر الليل الى مضاعفه وكذلك اخر صريع في الوقوف بهارته الى اخر الليل الى طلوع الهجر يعني لو كان وقف بهارته قبل الهجر بساعه وجاء الى مزدله اخر الليل لو صدق عليه انه لا تجي مزلفه بل لا تجي ومع ذلك قال قد قضى حجه قضى ثلاثه, ثلاثة حجة وقضى ثلاثه واما تحديده في اخر بيه نصف الليل ان من انصغر قضى لنصف الليل فلا دم عليه ومن ينصرف قبل نصف الليل لعليه دعماً لأنه ترك واجباً. جيله أن عليه الصلاة والسلام آخر صلى الله عليه وسلم أن ينصرف الليل. فدل على انه ليس كلا النبي واجباً بل معظم الليل ونعظمه يحصل بنصفه. والله لا إنه لا يجوز رخصة الوضاعة التي آخر الليل، لأن عليه سلم رخصا من علاه اخر التي آخر الليل، وقال علاه من حتى سبعين ورخص لهم من سلم الأعيان والصالحين ومن المؤمنين ضاعة أن لا الليل آخر الليل. وقد جروا ذلك بمريب القمر. مريب القمر إلى سبع عشر ما يريد إلا بي أحذيه. فإنه يبقى وللإنه مستعى الثاني أو الثلاثة. فذل على أنه ليس منصله. فإذا من ترخص وصارغت على أن نصله فيما إذا كان عنه بعضه فله عذر. ومن فانفقر قبل نص الليل زعليه له جهران الرابع النبي تبين في ليالي التشريق لقول عائشه رضي الله تعالى عنها ثم رجع الى هنا فمكث بها ليالي ايام التشريق رواه احمد وابو داود ولمفهوم حديث ابن عباس النبي الله تعالى عنهما قال إستاذنا عباة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ريالي منا من أجل ثقيته فأبنى له السفق العريف وعن عقل الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبت البيتوسة عن يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد يومين ثم يرمون يوم النحر رواه الخنسة وفقاه الترمذي ترمينات <تصفيق> من منا ليالي منه. هو النفجاج ينزلون منا يوم النحر صباحا ينزلون أن يقوم ذلك اليوم ويوم الضيء. وليلة الحهد عشر، ويوم الحهد غشر. وليلة الثاني عشر، ويوم الثاني عشر إلى الضوال. إلى أن يرم الجنرة يوم الثاني عشر بعد الزوال ثم يجر لمن أراد التعجل أن يتعجل من ذلك الزيب. سيكونه عندما نحوه يومين وغيبتين. أرغبتها من يومين. هذه جنة مسجدية يخيم بيها لدينا. وهو راجب. الرخص ليلاً أقف أو ليلاً أحاراً بعضهم يقول إنما يجبلي ومعنى ذلك أنهم يجبوا لأهل مكتاً يذهبوا إلى بيوتهم للنهار ويقيموا بيها طوالاً حاراً يأتوا يا رجعهم الجنرة على لحظة هم يرجعون ثم يقيموا أنهاراً وإذا جعلوا أتوا إلى ميناء أردت ذلك عيران لو سألّى أن يساهم بيساهم لأخذ نفسك فأنا أردتون ان وإياً أبا إليه من سيمة هي طوال النهار ويقولوا سأترسع بمكيزات وعريخ نفسه لأم المرفيات ونحنها أتعب الليل أتيت للميناء بيسي أنه يجب عليهم أن بي بمنا نهاراً وليلاً ليس الوجود خاصا بالليل وذلك اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مكذ ليلا ونهاراً وحجاد معه أهل مكة وغيرهم لم يبرح مكة لم يذهبوا إلى بيوتهم النهار إلا فقط للطواف زعب وطاب وسار ثم رجعوا ولم رحض أحد منهم إلا لأهل الأعزار أهل الأعزار رخص لهم وفخصة لأهل الأعزار دليلاً وَلَا أَنَّ مَنْ لَا غَجْرَ لَهُ فَلَا رُصَّةَ لَهُ أهل الأعزار هم الثقات والضغاء فالثقات هم الذين يسقون من زفزر العذاسه كانت له الثقاية بالجاهلية واستنضى عليها بالإسلاح كوه يذكر حاجة من زلزل ومهاره عمال عمال دائما وهو مستنظر يجتربون بالدلائل من جوه الزئر والاجتناب ذلك الوقت بالجلاء له ها يكون عدد كثير نحو العشرين أو الثلاثين عاملا يتجب كل واحد منهم من وكلما تعب واحد أراحه وآتى غيره ودائما ومستنبونا ليلا ونحارا لان المطار ما يخلو ليلا او نهارا والناس يدخلون الشم من الزمزم فلذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت لمكه ليالي يمنى من اجل سقايته فلما جاءت الرخصه له لعذره دل على ان من لا عذر له لا رخصه له وهكذا الرواء الرواء هو الذين ويأخذهم الدواب <تصفيق> وذلك الحاجة ينهى رعي الابل الناس في ذلك الزمان أتوا على دواب على ابل هذا الابل لا يمكن أن تبقى ثلاثة اياه من ذلك تنهدون طعام ولا يجدون طعام يستغنه ويغلقونها اياه المراعي لها راعي لها وشامل لها نباتات ولكن لو أرسلها لن يمل عودتها إليهم فلا مدعى أن معها من يراه فيجمعون نمت عشرين ضيبل أو خمسين ويجعلون فيها ضعيفا يلعب بها هذا ضعيف لا بد أن هو لقيمه الليل منها أو في الليل ويأتي موظنها فهذه كل دخال فرخي فالظهر فرخي فالعومي ترك الضمين لأن الضمين ضبطه نهارا فرخي فالعومي أجراء أن يأولوا أول يوم أول يوم وهو يأول النحر ثم يذهب لان ذلك يجب نظره بحق عند الجواب لرائحة اليوم الحج عشر لا يمكنهم أن يراموا لقطんهم ثبار البلال عند دراع اليوم الثاني عشر من في الضعي لا يعز curs يأتي وي غني عندي ويراموا في ذلك shuttle nyanyanyanyanyanyanyanycer اليوم, الثاني عن اليوم ثم عن اليوم الثاني عشر اليوم الثاني عشر أحضره أيضا إلا أن يأتي ربطه أعظمه فبكل حال رخ صلص في ترك النبي فدل على لأنه هاجب على غيرهم وترك الإقامة بمين على الضهر وإنها على أنه لا يرحص لغيرهم من أهم الأعضاء قد يلحق بهم من عنده مثلا مرارقة شديدة من ينهض الى حياه الجنود وكان له غرضه في هذه الدوائر في مناهج المستشفيات الاولى شعبنا قناه لذلك ذلك اولئك ينظرون الى هذه الامر هو يمكن ايضا يسقط عن, عن عن اللايسطه من باب خدمه لو أصابه مرضاً ولم يسفر ولا إلى المستشفيات إلا حين كنا نحن لأنه يكون عذراً ولا لنا عليه لاجل الوضوء. الخامس روي الجمالي رتب فيرمي في يوم النحر جمرة العقبة بسبب حصيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها ولأنها تحية لنا ويرمي جمرات الثلاث في أيام التشريق. كل يوم بعد الزوال كل جمرة بطبحة صيات والباب الجمعة الاولى وهي ابعدها من مكة وطريق السجار خير ثم الوسطى ثم جمرة العقبة لحديث عاشف رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى أمنا فما كتبها ليالي أيام استشريت يرمي الجمرة إذا زارت الشمس كل جمرة بصب حصوات يكبر مع كل حصات يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ونقف عندها رواه أبو داود أظن من العجلات رمي اللماري من الواجبات. واستذل عليهم استذل عليهم دار الله عليه الصلاة والله بقوله تعالى وارسول الله بأيام النعبداد فإن الأيام النعبداد هي أيام التشريك. ومن بسم الله تعالى التأذير والدار الله فإن عسر هو يكدر معك وحفاق. وبينها النبي صلى الله عليه وسلم جزالة. فرمى يوم النهر روحاً الجمرة الكبرى وتسمى الجمرة العقلة. وقد كانت في عقلة عقلة. كان يعني هي في ذاتها عقلة يعني جذب صديق. ولكن في بسبب حيث المسرعين ومسعة طريقة وقتية إلى توسعة رحومي لأنك المراقع مأتو سلسعة بقية الجمرة لما شرق الطريق كما يناروها كل الأرض. ثم الظلم لا متغيه من تثميله. بينا عن نبي عليه السلام ان كل الجمرة ثم بسرع حافظ. فيوم في النهر لا يوم إلا جنة العقبة وحدها ويجاء بها إذا جاء إلى ذنة لأن ظنيها تحية لنا. وأنه في اليوم الثالث وشرنا بعده يوم الثلاث مركبا يرجع بالجنة في الدنيا التي تنمى السيد خير وهي أغدى الجنة. وأنه لما أراد ذاً فلأترض له الشيطان عند الجنرة الأولى فثلمه لمشفكه فأرده فرجمه وفي الجنرة الثانية الوسطى فأترض لإسماعيل فإذا عند ذلك أحد يشفكه فضطن له الرحيم وعرض أنه الشيطان ان برجمه. بيراجع هو الجماعه دار في اثناء ما وهي حاجه فرجمته. اذنك رجم يا رب المحاجه مكثنا كان عن جهه الشيطان او سنعنا ان الشيطان متذكره في كل كما يأتاك الجناب الأعلى. حتى أن بعضهم يسميها الشيطان ، يسمي الجمرة الشيطان ، وهذا خطأ. وجمع الجناب يعتبروا يعني من ذكر الله ، من جملة ذكر الذي أمر الله له ذكره واذكر الله إليه من معدودات ما تولنا نولها على هذه الهيئة إننا هو أولاً تلكها داوة الشيطان دائما ثانياً ذكر الله تعالى والإبتعادة من الشيطان ومن متائر الشيطان السادس <تصفيق> الخلق أو التقطير لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتل به عليهم فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال فليقصر ثم ليحضل ودعا لمحلقين ثلاثا ولمقصرين مرتا مستفط عليه وفي حديث أنث النبي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمناثينا ونحر ثم قال للحناك خذ واشار إلى جانبه الأيمن ثم الايسر وجعل يعطيه الناس رواه أحمد ومسلم وقال ابن المنذر أجمع على إجزاء التقطير إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلقة الحجة الأولى ولا يطح للآية ويستحب لمن ناشعر له امرار موسى على رأسه رؤي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ولنعلم فيه خلافا قاله في الشافع هذا ألحق أو التفكير، ألحق ذيه، فلو نسك أو تحذل. فمن جعله نسكاً قال إذا تركه فإن عليه دم لأنه من الواجبات من ترك نسكاً فعليه دم. فلو أن إنساناً رمى وذبح وسعى ولم يسر لم يحلق وقالنا ما دمتوقا بحلال سوق التحلل الأول سوف أرده ونسي الحلق ورجع إلى مدده وهو لم يحلق وفعل المحضورات كلها وجامع وبواقع نقول إذا قلنا إنه نسك عليك داما لكومك تركت نسكا هذا ليس دما ان ترى فيها لنسك فانزعه بنسكه واذا قلنا انه ليس بنسكه ولكنه التحلل تحلل من محظور فان من كاره له ولبس مثلا لو مثلا انه نسي لغضب من ولبس ثم جعل بعض المحظورات تقريباً وتطيباً عن ذلك ثم تذكر قلنا له أنت لا تذكر بإحرامك. اخيح ضيابك الآن وضت إحرامك وضهت إلى الحلاق. فإنك لن تدمح المحر. لأن الحرقة والتقدير تهلل ليس جنسك. لكنهم تهلل من المحروق. زهلنا الحرقة بيننا قالوا له يا قوم ذلك على صحيح التقييد وعلى الراجح الذي تحاره المال هنا ان لا مثل ان الله ان هاون يقولوا لا تخذكم او حتى لو ان هذه أراجعنا إلى ذراع عزائي رب الحلق وإن كن به أن أعزائه بطوله تعالى لتدخلنا النسجد الهرام إن شاء الله آمنين محلقين وغشاكم ومقصرين لا تخافون فإن كن عليه إذن نوضغن لنا محلقين ومقصرين فأراجع أن التحليق والله كانوا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا التي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فالذل على أنه عبادة. فالحرق ما يفتح على مثلا إزالة الشهادة لا منه لكنه بذل وحضور فيريد أنه يدخل لذا يكون عبادة. ونرد الإزالة أنه عبادة أنه يدخل عليها لأنه لا على يوصل في سلام تعالى محددين مثلا ذنب واحدا. وكان ذلك النار الظلام كانت لما أنه كان رغمهم بالهرق كان هم سلاقل فأنتصر بعضهم هذا التغفير رفعه ما دام أنه يصدر التهلل به من قنفر لأينا أن يبنى عند عن دخوله ما الشتاء فلما أَنَّاشِرًا قَصَّمُوا بِآلِ الْمُهَلِّقِينَ زِكْرُ اللَّهِ اللهم غير المهلكين كانوا كافرين قال الله نور المهلكين كانوا كافرين يا رسول الله صلّى الله, قال يا رسول الله قال على أنه عليه وسلم قالوا ذات سائرة ذاك الذين قلنا أننا أئمنا وزاد وأنهم ذهاب wa het laa a'tuu maa de in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuna ma arsalna ilayka min rabbika de huwa khayrun lakum Het is De نكر أن عليها المساء على رأسه. ولا لن يكون هناك شعر. حتى لها من هو الطريق. يعني أنه لا حاجة لنا. إذا كان رأسه كله أطلع ليس به شعرة واحدة. أو, أو أقرأ. فمن هذا لا رأيجة لإنراء المساء. يعني الطول الثاني ولأنه الأضيح أنه لا ينزعه شيء لأنه فقط لإذانة هذا الشعر وهذا الشعر نقوده في أفضل فلا حاجة إلى إمرار المسعر لأنه لا ينزعه شيئا يقطعه به الثابع صواف الوداع لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه حفظ عن مرأة الحائض مستفط عليه. وهذا هو آخر عن الحج الحاجي لا أرد أن يأخذ النكة فإن عليه أن يؤدي عن بيت بالطواف. وذلك لأن الأعطاء لهذا الحج الى نكة هو هذا البيت العثير. فجباه يرى أول ما يقدم يطور طواف القدرون. أظهر عرضك تحيّة للبيت، وودع البيت للصلاة، وسبب ذلك أن ترى بالبيت زيادة، وأنه لا يصح إلا بالبيت، وأنه لا يحصل لكل أحد، فما دمنا أهل الصنايع لا يحصل لنا الصواب إلا إذا كنا بمسكّة. إذا إذا قدمنا فادرنا بالطلال فصرح الانبيين وغرح النساء سعودهم معك وإذا أردنا خروج واتبعنا بالطلال توزيعاً لأعلى البيت الذي قدمنا ووهدنا إليه هذا الطلال واجم لأنه أعلم سنة الأمر به قولهم لا شايف للأخ راه جاء بالبيت إلا أنه قفت بها لمرأة موقف قربها الحادث والوضاء لنسقه. لأنها قد تحدث ونفقتها ومجتها خائب ستنة عام سامات عياماً فيبوتها وقتها ويتقضروا أن تليم منعيشا في سنوة حادة. الحادث والوضاء يسقطع على مطاب كانت كفتانة اللهم صل صلى الله اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم رجلا اللهم صل اللهم نقول الاهرام لا ينحل ولا يمكن ان يخرج من شق من من دخل المسك فلا يتحلى منه الا باعماله فلو مثل انه القائل شوق اهل الاهرام ما انزل ثيابه ياخذها على المزاج ولا حاجه لما قالها على المزاج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 ان أنه مواجه. تلك كان وقعا قلنا لا تجلسة خسوة العقيمة. لأنه كان قوله هي. هو كان الوقت العبيا حراما. وإذا كان يقولنا يتعلم من الكاثرية كله أيام الكاثرية. سببهوا أنهم كانوا يتعلمون أن يعلن هذه العبيا للعباة. عندما إذا كانت أيام الكاثرية يشاجفونها يعني يجسفونها ويشغلونها في السلطة عند إحراق السن. والسؤال لأن يكون نرجع من كل عادة الذي بيها النعابة والنجرة تحمل وننعابة. نقول لها هذه العادة عندنا راه لنا راه لنا راه للعادة والنعابة من جاء الوقت. ولا سواء ولا ذلك الذي اعماها فهل ينذرها هل ينذرها من الله هذا خاب كل ظن وهذا خاب كل ظن وهذا خاب كل ظن جل وما اسم هذا جميع كما ان دياركم اذنعت ذلوا وذلوا ربنا يا بما يظهر افاد التي ربنا اياه من القوم حتى اتى عرثه خرجت القبه قد وجبت بندره فلما انه ذكر انه اتى عرثه لحن العبد عرثه وان القبه التي بنيت له كانت في ندره على ان لم يرث من عرثه وهكذا قوله عرثه كلها موقف الا خفنا عرثه فان الاسلام دل على انها من دنيا عرفه ولم ينهي الا عن بقيتها من عرفه ويقول ما هي المعرضه التي يلبي بها ومسائل التوكل فهي تتبع من الامور المهمه ولكن ما غفل المؤلف ولعلها ان في بالسنه تاتينا بالسنه ان شاء الله وماذا منها بالسنه استخدم فنقول الواضح التي رتبها عشر التي يتاكد تجنيد التربيه عشرة الواضح اذا هذا مشهدا او هذا طوافلا او سمع منبيا او تلاقى ترزاق او غالا محضوراً او ركب جابتاً او نزل منها او اقبل ليلة او اقبل نهاراً او صيّة مكتوباً في هذه العشرة يتأكد تنجيل الترمية ويضاكد تبقى مكتوباً وثيابنا خد يقول الله يقول من جالك نهاراً إن كان استشركه من أكتاً بغير لما كانت مثل خلافية فنرى انه لا يرسل حج وأنه دمعه دمعا ولكن ما ترىه مقصرة أي أنه مثل خلافية لكن ما تبره كذاته كانت أي شيء كذلك فإن تقامت بنادلنا أي نعملنا ثم ما تبعو أنها واجبا وأنها صادع لله ولكن كثير من الناس الآن من منه المسكة والذي من الحجة. إذا عندما يوم من الناس عام ساعتين يرهبون إلى مسكة ويقيمون الهديوتين يقيمونها هذا إلى أن يأتي الله بالهجة ويقالوا قام لا يقلنا بالهجة لكن نقول إنها محلو بشيء من الناس. براد أقول يا رب خير منك سأشكر على زر ما لي أطهر وأطهر كذيني على هذا العالم هذا إن شاء الله ممكنا صاحب كذول كل حال يسند الماء هذا فإذا قديم هو بكتيره فإنه به. يصير لطوارق قديم وإذا قديم أنا أهديني ثمنه ثمنه الله يعطيه طارق الله يعطيه لماذا نستعلم؟ لماذا نحجل ولم نستعلم؟ مجنة أو تاكر الناس، كيف ستعلم؟ نحن أو نشكة عمل أو ما نستعلم؟ نتعلم، نتعلم، نتعلم، لا نشكة، لا تقرأ نحن نحن نستعلم، نتبكت، أنه لا يدعنا نحن، وقالوا فوق خالية، يمكن أن أعطيك وعفوطه على القدوم وارجع إلى الناس يعرفه وعفوطه على قدومه. الإنسان نبديك الذين يقولون ورواه الأذرم منه كل اسمه كتاب الله وعلمه اللهم يقول الله خيرك. الأذرم تنيه للتنان يحمل واسمه أحمد آرق. وله كتنان يعني له كتاب اسمه سنة ولكنه الله أسأل ليس للمجيس ليس للمجيسة، ما ذلك حلوان عدود الأمين فهذا يقول ما هي حدود مننا والتحديد رابي الأنياء الله يأصد ونحسون الخارج عن هذه الأنياء فإن منا قد تطبيق بسبب حجب الناس فيها مكذير فلا يجد الناس يكانا الا أرى هذه انه ما هو رأيه. يقوله صحيح لذلك رمان الساحب. ميناء ورغل لحذوتها لجاسب الغرب جرة العقبة. وراء هذا الجليل. وحذوتها من الشرق ومن محسس. وراء هؤلاء مزلحة. محسس حافظ بينها ومن مزلحة. ولكن إذا يجد الناس وكانوا بسبب الخيام بكير بلا المطوفون العرور والأناكر كبيرة فإنه ينزل لي أقرب ما ينزل. أقرب وكان ينزل من منا ينزل. فإذا أتيت مجرم روضي محسن انت بيه. وإذا أتيت وقد انت لأمر ورجدت أدامه إذا انت بيه. فإذا أتى آخره بعدك ينزل وإتى آخره ينزل بعدك ولو إذا مثل ذلك. الآن ينزلون إلى رسول الزمح وينزلون مثلا. ويكون عن حكم الله إن هذا الجميلة وإنهم أسترسل من هذه أحد جميلة. فمن انتصل بهم انتصل بهم أهو منذ حكمهم. ينزل وفي السوالة وعلى الأنصفة ويكون حكمه في كل سلم أنه في الإنشاء الله، يقول إن اتأخرت طوالا إذا وسهرت من امتعاري من النار الحج ونويته من أطول الوقاع لجسره وإذا صحرنا الدليل على سحته يقولون ان نتأخر طوالا إذامة إن إذا أطول إذا فطالر عندنا خروج عجي أو الوقاع لكن معنية. ان شاء الله يصحو دليل عليه أنه طال طواب الناعي. طال طواب الناعة في وقت مذيبه له. وحصل أن آخراته من ذلك. المؤمن أن يكون آخراته من ذلك. وأن آخراته من ذلك. ليس صعب هذا. ليس صعب هذا. ليس صعب صبر خاطر كثيرا. يا من القوم الله قد جاءت الرساله و اطلبوا يا حبه الدين و اذكروا ساره جاء والهتي انا ديشانون من زمان شباب لهي و هو و هو كان يجي يمر و انهم تو لي ذاك الهادئ في عليه النبي و احرمنا من ذو en alleen ridd je samen dan gaan we op tijd. En je kunt je tussen ridd je tussen ridd je tussen ridd je tussen ridd je tussen ridd je tussen je je je je je كفل على قاضي الأحكام أن ان النبي صلى الله عليه وسلم أن قاضي الأحكام لا يقطع كل هذا عند الليل، الأحكام من الليل إلى الغروب على الأحسن من العين سواء صبح أو لا ولا هو بذكرن هذا طريق الاولى ان هو لا كنا لكم ولا لا كنا هو ولا ولا يشرعه انا لا شيء عن ذلك صلى الله عليه لا يكون هو هذه اننا نتيما زورنا هذا ان إلى مكة. هو دعوا الذين الذين قالوا يا قاعله وليس لهم امر ترجع لنا من ذلك هل يجب أن الله في أن تبطأ الجواب من الحبيب الأيام الحبيب؟ أو أيام إذا حسيت تحدث أذكتها وإستعلمت الحبيب من هذا حتى تطوف بطواق الإذارة، فالأذن الألساء جائزة ان شاء الله وترى رأسه اللهم قد وردها لأنه لنظرنا في الخلال الله حجر و ان المدير ليس له حجر و نعم من امر يعطي الى احد الا ان العاده لا يستغرق لما كان لا يستغرق ليس كمدير فاذا اختار راجع على هذا و هو مهدل يتم حجر ان شاء الله و لكن ينوي بيتي و لا بد ان اتفهم نقول لنا لا ينتبه إلى الناس ، يقول ان أن الإنسان هو جاء إلى عربة ، أنظرنا من حلبته ، وإن ينتبه إلا بعد معربة الشيخ ، صح ، سنح ، يقوموا لك الناس ، يردتني قولي يا رغمانة لي ساعة من النار ، يكرنا عنها ، يكرنا الشارع كمثلنا إذا نوقف الزاعة وضع الأرض ، دعوة المرودة للأرض والدقائد وقوة وآهل كان محجران إن شاء الله كان يتمثل إذا كانت اليوم الثامن من يخرج، يحرر وهذا بالحرام معجب المهام للعبيل الثالث وثلحة يحرر الحجاج للعبيل الثالث في اليوم الثامن والثالث وثلحة النحر مقابل الثالث حتى يقلوا صلوات الخلص وهم ولا نحاول الحرور إلا أعوذي أول ما حظم إلا هي التي يفعرها أجل عمل عليك عم إن شاء الله لما عندنا الأرض لأجل حظنا أولاً تربي شهر تربي عندنا التنبيع يمكن أن يعقده للمساء يستمر من حج على الله إلا أنها تتأكد كما بكما الله في المواهد وذاك هو حديثنا عن الذين يكنون من الراهيه هي كذا الى قائم لنطوع من كل ايامنا بني زمانه هذا الذي Looi ik ook niet aan de afschade die hij Allah heeft geleverd. Hij of de aarde rust en rust en rust en rust en rust en rust en rust en rust en rust en rust en rust en rust en en rust en rust en rust en rust en لما يأخذ من هذا قطعة من هذا قطعة ويأخذ من هذا لا يكفي. لا يجب أن يدور على ذلك لحسبكم كذلك. فلا يجب ان يأخذ من كل الشعر. فإن هذا لا يأخذ إلا بالحضر. لكن يحذر على أن يعلن رأسه. وقرآن من ذاته خذر أساء الله قدر وسألة الأحضان بالحضر. ماذا عليه سفاني أبضع. <تصفيق> لما قدمها الثالث أن الله رحمه الله أن يتحمل الله وأن يتحمل هدها وأن يحسن القابل. فالليلة في اليوم قبله أم لا لا. المثور هو الذي قاله العرب قديما اليوم قابلة. هذه الثانيه الثاني عطل التجميع. وراء الناس الآن سنران اليوم والأحض. فالليلة الثاني عطل مما قامنا. فليان لنا نشعر يكون لئينا وليه لنا إلى رابطانيون شأن السيوم الثاني العجرة. السيوم الثاني العجرة على طانيون إلى الثاني العجرة. حتى يعمل يوم الثاني العجرة. لأنه لا كن من أهل إسلامه، ولا تلقي لأن من ولا تقول لهم من إسلامه، لا لا يلف ولا يجوز أن تكن من إسلامه. يا رسول الله كثر أمر الله، وصوّرنا صوره الرضي أن صاروا جعل العروضي أنهم سبعة عشر يعجب به كثرين إن شاء الله لا يتفشى. إذا صار الشخص من أهل الغياء أيضا، ويجب أن يسعى الدنيا قدروا الإحرام من دخول مكة وإن يقال التحرير ومن تحرير يبدو يتجاوز يجاوز من أفئة التسيس فالعرض الهدوة كله وإن إحرامه الصحيح وإذن يعت إحرامه الصحيح الأنواء لقالده ومعلم حوال التطوص عليه الضيامات ودعلم أهدنا لقالده وكانه الضيامات ودعلم أهدنا لقالده قال يا جماعه ان الهرمه يا جماعه اللي بيجي يا جماعه وانا يا جماعه في قرنه زي كده ان انا كنت عايز اني الموضوع ده خالص اوت عايز اني ده انا قايل يا جماعه ان انا يقولوا احنا كده كده انا اللي من الله فانا صوت هيجيوا لي ثاني هنا زي كده لكننا ده من الاولى يوجد عجلة في يوم العيد بعد أن أعطاه قواهي الغابة ثلاثة يوم الغيث خفت وضغت اللقية تبطى وعظمه وضغت النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم إلى واحدة فإلا النعادة عليها جراهية الدينة ويجيب الهتامة من أعضاها لذلكة المؤمنية الدينة فلا مكتابة لا قول جمهة الإسرائي أنا... هل هو رسل الواجب من أغسل الله؟ أنه نحن سرحنا واجب من العجبات أنه رسل الواجب من أغسل صريحة واتدرمنا عليه من شعائل الله ومن أن المليار السلام قارئي الله كثيرا عليكم الحديد لو أنك مثلاً بدأ خراراً وهي جداً هذا الطائر ضد المساعدة للحظة أكثر يوم الخامس إخرامك بحجر يوم الثامن يمكنك أن تلحظ وتذبع قبل يوم الثامن يطور قضي معاقلات هذه الأذنة لطوره لكن الضجر إلى بلده ولما لما انتهى من خبره على الليقات أحرم بالحج. فإنه يسكر القرآن مجمع التمكير يكون متمكيراً لأدم العلم وهذا الثاني يقول لك عن الحج فإنه سوضع إن سوضع ليعطي بعد حجه من يروح يوفي يوفي لهذا الحج من يروح يعني وهو لآله الحالة هل له أن يطلع من أرزاله وغيرها لذهابه عليها أن يقلل أعظارها طبعا تبقى العجر سواء كان حاجيا أو مكيما فلأنه أنه عاجب على العجر ولا يقلل أعظارها فهي العجر سواء كان هو الذي يباتل ويبقى موحيتها أو عليها سواء كان حاجيا أو مكيما ولا أنه يسترق غيره لكن لا تتبذروا الناس إن الإنسان لا أردنا أن يحرم سلمها ويقلمها أظهارها وليس هذا سنة إنما يقلمها إذا كان يخشى فلن تقول المدة يعني الصحابة أحرموا في يوم الخامسة العثمين من الأسعداء وعرفوا أنهم سيبقوا مثلاً خمسة عشر يوما تحتاج إلى الله أن حتى لا تقول سلموا أنت وأن تتارع إن لنا مدة هرامك إنه ما هي هرمان أو خلصة أيها المعنى أكثر هذا حاجة إلا أن تقلل المشاريع للأرخية ولا يقلل سواء لمشتها او غيرها لكن في غرية المشارك إلا إذا تحلل من الرموة فإلا نقصر إذا دخل أحد المشار ولا يريد ايها الاخوه ثمانيه الذين دخلوا من عتله لا قلت يا علي لانهم سرقوا من الملك هذا الحجره قلنا انا ان رجعنا عليها لنجبر عرضه ذلك لو انا جاي انا ويا اصحابنا في هذا حديث انه مرفوع عليه ورد ولاتن هذا ثم وكان عن عمر ويعني الى الصحابه زمان لهم تهي الى لان ما لهم فترى قه اني يسب الله تعالى يا فلذا بان عمر كان يحكم به في ويقول بما كل من و فرواية ومرفوعة فيها يتعلم من الله يقول هل توقف السعالية هو أول أهدوان أغير ذلك هم مخذن من محذور ومعاتي وعاتي من الفجة إلى مرداء المحي وهل خلق محذوراتي من سكة محذوراتي ينعمل ولكن إذا ما يشبه وذلك ما يشبه بالأسف يعني هذا غمان يتمزك منه كأي ما يتمزك هلا يغضر وعندر حيث كله يحضر لونه أنه حرام من كل وقت ونوطيه وهي لها الأيام من الأمر لا يروحي يكون أجنه أجن يقول هل السنة والرحية غجر في راحية سنة الهل البيتة لغلي هيا بيأيون أن السنة سيذكر مجرد من الأرحي وردع أن الله الصحابة قال كان الغجر ينبحوا قال الرحي بساتر أنه هو عن أهل بيته إذا يأخذون ويتفضدقون السنة أن الراحية تتفين مثل سليا أهلا وإذا قالوا إنه وفي سليا أو لا تخلص من ذلك أي وقت مضى أو اليوم في هذه الحالة السبب أهل كثريه السبب اليوم هو لا يقدر لا وجبة له ولا ما هذه ظاهرة شائعة عند الناس لأننا نفكر جاهدا يقول لا لا أحد يصوم على القارن يقول يقول فرجل يتكسر يرى من الحفظ لا يرى منه على أحد الجامرات ولم يعين أحد الجامرات لا ينظر الصحيح أنه ينظر أن يعيد إذا كان لوقته احترافاً فإن كان يتكفي واحدة فإن من الصحابة وحضرها في هذه العزاج فإن لو طابت جاناً ربساً فدل على ان ذلك اذا كان يسمع في واحده فانه استسلام له به لكن ماذا لوقت فهذه هي شجاره يرجى وإذا واذا شت فيدري من اي شجر فيغلي الشباب ولكن غضب خجر رمال يمرات السرى وضع مرسيائه من الضمي فيأكنا أنه لم يغني اخده مرات السرى للا بشت حصيات وأن يعين واحده من الجمال ماذا عليه وإن فيأكنا أن الأولى هي المرنية بشت حصياته هل يعيد عنه يغتين المصطرى بأس مهم يكيه إذن من المكفى من الأولى هذا له أكرام مسوعة الأول لكن نقول انقول ان انا خلاص انا خلاص هقولها انا انا دلوقتي بكتب بقى يا ساتر عليها سلمي هذه والله فاتني رمضان يا هنا دي ده يعني, يعني. انا مش لا تصل إلى الوسط. هذا أصعب يقوله. لا تصل إلى الوسط كلك رمي. ولا هذا هو كمك. هذا هو جريت على كل ما نسويه. ونريد أن نجعل الناس يأتون من لا تجرؤ. وترك الناس في الرأس. لا يفتح ذلك. يقوله. لا هذا اليوم. ولكن حصل اخر على يوم الساعه عشر ورمى عن يوم الحادي عشر لذلك بدل ما رضي الله عنه فلان ضاق هذه الثلاثه ياسره ويسددها ويصومه ما بعده وهذا يقول من اشترى كثره على كلين الجمرتين جربها في السنه بدل ان يسالوا من الجمرتين من بعد الجمال فلما صل العشر من الجمرتين اشترى العقبه هذا غير صحيح رايحين من المكان ده ضحيه هذا الله لا يا جماعه يا جماعه ده هو ده هي على ساعات لا وهي بيقولوا قالوا لك انت يا شو خاليه والترس ده ترى الحاله اللي خضها اللي عندنا اصلا له اذا ولا هي عايه ولا بناء ولا استطاع الجلد لأن جدتها ابداه لك بذلك اصاب يتكاوله هذا امر ولا يقول ما في وجهنا ترى فيها شان جوه هذا هذه الجوه يمكن تعرف طب الشانين اظهريه البشره ذلك لا تذكر على ذلك ولا اريد اي زوجي على بره هنا يمكن عندما هي ازواج انما انا كانت مانيت في فلا انا زي ما قلت وراني راك تاعنا كرهنا و تاعو غير الطلاب الذين لك في الجوار وله التقرير هذا ماليا كل شيء دخلت انا عند السكرتير تاع الافراد ما على انه هذه الله من Ende هنما أنه تكون الخطا الله وانه وفي أمام سن Labor אחما وغيره wir فيها وانه يطلق الإيمان بس نظرة ويقوم śال ثلاغتنا بدأنا ذنها قديمة ، توب أن لها تفيل những أيام ولو佬 ج segunda لم espe誠 فإن نقطة الحطوم المقاية يفقى الله وفها إنهezaق للعناة من وإلى ذلك اصغر لسنته واصغر لنساله عن سافر ماذا يقول له يخشى فيه ان لك رجل يقارن كثيرا من المعاصي من التكاثر عما اقام الصلوات والثالث الذي اخشى انه اخشى فيه ذنبه يرو أسرع إلى خالقه، ويسحقه من ينتهزه بل الأعشا صلاته بل الرضان لذلك صلاته للوحي أن من الله سبحانه وتعالى من ينتهزه بل الأعشا صلاته للوحي لقوم قال ربك للملائكة ترسل جاعل في الأرض خليفة في من يفسد فيها ويسفك وإنك وأنا كذلك أمرنا ذلك أمر الذين لها ملك وجاء العام من جاد عن وطلبه في إلي حتى أن عجبها قال لي أن عجبها ورأى ربك ذلك وقال إن كانوا لها سيادة فلا ما جاءت مختلف، ولا جاءت أخذ جنيها، ولا جاءت أنه لا ينسبت وإن الهجة واجب عليها، فعليت الواجب عليها، ولا كانت ومثلت أنه لا ينسبت عنه، لأنه لا ينسبت عنه، الله تعالى يتنعي كل شيء، إنه لا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 ومعرفة تهلقات وإذن أن يفتح تهيرا من الناس أخصون القادمات التي هي البيوت هل يأخذون لها لغاية النهوة يقول الغمان إذا نقعها لكم في البيت جدوا لنهرا كي سفرها لما كون جدوا